يريد الله على الإسلام أيها المسلمون والله العظيم ما في دين أسهل من دينكم ما في شريعة أيصر من شريعتكم اقرأوا معي قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج قال تعالى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم بالحنيفية السمحة النبي يقول لنا أنا جبت لكم دين سهل شريعة يسيرة لقد جئتكم بالحنيفية السمحة قالت أمنا عائشة رضي الله عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيصرهما ما لم يكن فيه إثن أسهل شريعة شريعة الإسلام أيصر دين دين الإسلام شوف الله تعالى أمرنا إذا أردنا أن نصلي الفريضة أن نقف في الصلاة قال وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِيٍّ فَالْقِيَامُ في صَلَاةِ الْفَرِيضَ ركن إذا جلست مع قدرتك على القيام في الفريضة فصلاتك باطلة أما إذا صليت الفريضة جالسا لمرض فأنت معزور إذا صليت السنة جالسا مع قدرتك على القيام صلاتك صحيحة لكنها بنصف صلاة طيب في الفريضة لازم لازم أقوم وأنا أقرأ القرآن في الفريضة في كل ركعة طيب أنا مريض يا رب شو بأسهلت الإسلام يسر الشريعة أنا مريض يا رب صلي قاعدا مش قادر أصلي قاعدا استلقي على ظهرك وصلي مش اادر صلي كيفما استطعت الله اكبر الله اكبر دخل علينا رمضان دخل علينا رمضان المريض له ان يفطر ان كان المرض مزمنا يطعم عن كل يوم مسكين ان كان المرض يرجى شفاءه عندما يشفى يصوم مسافر له أن يفتر إذا كان الصوم يشك عليه في السفر بل له أن يفتر إن كان يقوى على الصوم في السفر وإن كان الصوم في السفر لمن قوي عليه أفضل لكن أنت بالخيار أنت حر قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر المرأة حاضت الحيض ضعف لها أن تفتر واجب عليها أن تفتر لا تصلي ما دامت في حيضها فإذا تهرت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة الله أكبر أيصر شريعة يجب علي أن أتوضى إذا أردت الصلاة لا أجد ماء تيمم فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبة الماء موجود والليل برده شديد وليوجد عندي ما أسقن به الماء وغلب على ظني أني إن اغتسلت بالماء البارد في اليوم البارد سأموت تيمم واحد عمل عملية وإذا اغتسل سيضره الماء تيمم أيصر شريعة شرعة النبي محمد هات لأمر واحد أمر الله به يشق علينا الأمر إذا شق على الإنسان يتنزل ليوافق قدرة الإنسان لأن رب الإنسان قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ماذا تعرف عن الإسلام اسلام دين الله الذي لا يقبل غيره ولا يرضى بسواه الإسلام دين جميع الرسل الإسلام دين يلزم أتباعه بالإيمان بكل الكتب وبالإيمان بكل الرسل الإسلام دين الفطرة الإسلام دين يقدس العلم الإسلام دين يقدس العمل الإسلام دين شريعته سمحة سهلة يسيرة فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة ماذا تعرف عن الإسلام الإسلام دين يحترم المرأة والله العظيم ما رأت المرأة عزا ولا شموخا ولا كرامة ولا سؤددا إلا في الإسلام المرأة في الغرب سحقوها أذلوها أهانوها استغلوها أسوأ استغلال استغدموها في تجارة الرقيق الأبيض وكل بلاد أوروبا مواخير الضعارة في شوارع معلومة مجلات البغاء تباعد الأرصفة القبل والأحضان في الشوارع أسوأ استغلال تجد إعلان؟, إعلان عن إطارات السيارات إعلان عن مبيدات الحشرات إعلان عن منظف لدورات المياه يجيب لك واحدة ست شبهة عارية عمالة تتأصع وتترأص عشان البضاعة تروج ما, هذا ما هذه العبودية ما هذا الزل الذي أهانوا به المرأة المرأة مسلمة ملكة متوجة كانت تورث في الجاهلية فصارت ترث كانت قصقة متاع في الجاهلية فصار لها قيمة وكرامة نحن عندنا صورة باسم امرأة مريم وصورة باسم نوع النساء اسمها النساء ما عندنا الرجال وصورة نزلت بسبب شك وامرأة الله ملك الملوك سمع لشك وامرأة وأنزل قرآنا لينصفها مش دعز وشموخ وسؤدد قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله المرأة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة لو واحد متجوز وحده وهي بتكسب في الشهر مليون دولار هو بيكسب في الشهر ألف جنيه الإسلام أوجب على من ينفق على من الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم انت اللي واجب عليك تصرف ولو اخذت من مالها درهما بغير رضاها فقد اكلت حراما يا سلام عند الزواج الرجل يذهب الى بيت المرأة ويقول معصول الكلمات لولي المرأة وبعدين يتشرط وعايزين شبكة بقدي كده وعايزين مهرة بقدي كده وانت لا يجيب الشقة طبعا ولا عفش كله عليك وكذا مش اكرام غير المسلمة لا ترى هذا المرأة في الهند هي التي تدفع المهر لزوجها المرأة الاوروبية او الامريكية كل حاجة 50-50 الراجل بتدفع مراته نصف فطورة التليفون نصف فطورة الكهرباء نصف تمن الطعام يروح كده مطعم يشربه كوب عصير كل واحد يحسب لنفسه <تصفيق> الاسلام دين يحترم المرأة الاسلام قدم المرأة الام على الرجل الاب من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك المرأة مقدمة في الإسلام كأم ثلاث مرات على الرجل الأب الله أكبر مش إكرام. المرأة قبل الإسلام كان إذا بشر بها أبوها قتلها واغتم وسود وجهه فجاء الإسلام فقال النبي محمد منعال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين النبي بيقول للرجال اللي ربنا يديه بنات منكم يبقى الجنة في بيته اللي عنده بنات الجنة في بيته أكبر مؤتمر عالمي خطب فيه النبي إمتى في حجة الوداع وقف يخطب في أكثر من مئة ألف إنسان وتكلم عن أهم القضايا وكان يشعر بدنو الأجل بدليل أنه قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وقال اتقوا الله في النساء يوصي بالنساء في أكبر مؤتمر إسلام عالمي قبيل أن يموت يقول استوصوا بالنساء خيرا اتقوا الله في النساء المرأة أمي وأختي وخالتي وزوجتي وابنتي المرأة صلاح الدنيا موقوف على صلاح النساء الإسلام دين يحترم المرأة دين يحترم النساء الحجاب الذي أمر الإسلام به المرأة والله ما هو إلا صورة من صور تكريم الإسلام للمرأة ما هو إلا صورة من صور احترام المرأة المرأة في الإسلام ضرة مصون لؤلؤ مكنون والأشياء الغالية تحاط بسياج من الرعاية ومن العناية ألا ترون أن الذهب يحفظ في الخزائن؟ ألا ترون أن الذهب يوضع في علب القطيفة ألا ترون أن الطماطم تلقى هكذا على العربات في الأسواق يعف عليها الذباب مرأة في الإسلام غالية أوي أوي أوي يا راجل ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون عرضه فهو شهيد يقول لك لو أمت تدفع الأزى عن مسلمة فقتلت فأنت شهيد يعني أموت ولا تؤذى مسلمة تكفي النص ده للدلالة على أن الإسلام دين يحترم المرأة ويكرم المرأة